إِنَّ رَبَّكَ يُعَلِّمُ أَنَّكَ تَكُونُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن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 وَأَقِيمُوا الصلاة وَآتُوا الزكاة وَأَقْرِضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا وما تُقَدِّمُوا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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأذر وربك فكبر وثيابك فطهذ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 وَبَنِينَ شُهُودا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْجِيدا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر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 ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 تاصح فا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو التقوى وأهل المغفرة